واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقمة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون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 وَماَا كُ تَ بجَالِمِ الغربيد غَينَا إلى مسَ الأمرْرَ وما كُ تَمِن الشاجِدين وَلأَ شَعْن قُونَ فَدَق وَلا عَلَيْهِمعُمر وَمَا كُ تتوًا فيِي أَهْلمَدَن تَتْنُ عَلَيْهِم تَكْن عليهلَيْهم آياتنَا وَلاك كُ مُرْسِلل. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ نَصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا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 ايكم يتقون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ويدرؤون بالحسنه السيئه ومن رزقناهم ينفقون واذا سمعوا النغوا اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي جاهل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 وَلَئِن ابْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَنَنَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَقُلْنَا هَانَتْ هُنُوبرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوب بالعصبه للقوه اذ قال له قومه لا تفرح اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين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 فمن كََ لهُ مِن فِأَْت يصُرونَهُ مِادُونلهِ وَمكان وَمن كانَانَ منِنَمُ تَصِرين وَصَح النَّذينَةَ مَنَّ مَ كانَانهُ بالِالأَنس يَقولونَ وَإكَ أن الله يَقولُون وَإِكَ أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا وان لا يفلح الكافرون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 لن صغير يترك ان, أن يقول امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا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 والذينَ آمنوا وَمِنُ الصَّانحاتناَنُ كَفرًِاَّ عَنّ سَئاتِه وَلََجزًاَّهم وَلََجزَّم أَحْسَن الذي كَوا يعملوا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 الا ليس الله بعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم من الله الذين امنوا ولا يعلم من المنافقين وقال النذير كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون